أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لتروجهم حافظون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 وَمَا إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَوْءَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ أَعُودُ بِالاسترجاع بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون بسورة ما جعلها لها وانا صلي هي مكة سو سبحانه وتعالى kedd bnawxa ay leh yihiin ayu rabeeno shege sufana wa taa sifaat ka marka rabeo sheegi ay surada ugu horeeyay waala ba in tooboo iska dadiyo iska doono oo haddu iska herana bulay inta uu ka dhamaanayo haday kalaan in iska dadiyo ka ilaahay ugu balan قال سبحانه وعلى وحوجي قال صلحا المؤمنون مؤمنين تالي بانتي الذين مؤمنين توقيه في صلاتهم صلاة دعوة دخل الخشون وقصف الله كو وصف الوريد إلى فوق قبر العريضة كو هم من كقولي لبنتنا سن شجنك وحويه إلى خري الله هلا يوحي, يوحي الدال رعموا من روح قسطو الرواق قال يا مسلم جنو هيو رواق قال يا مسلم بروح كبقىياه أول الجعلين هذا لكن لو وضه رواق جنة هذا كنلا يولد بالدار مركا فلاح هو أساسه وروحه وثو ربينه هري مطلوب كي محظور كي وجه لمن عاينة كبد بعديه مركا ضد كنلا يسمحانه وتعال صفات كنلا يفشله إن أي خيرن سفلاه الذين وصفات القرسي الذين كويوي، ومن انت اللي بانتن هم دياغوا في صلاة هم صلاة وذلك هذا خاشوا ويونا فخو الشوعي ويونا قلب قوضة فارغ بقى النقضاء إلهي وحنا من سبحانه وتعالى وإلهي إلا ننتاجا انت الله هذا ليس أبسطه إياك أن نعبده ka salaad me ka furso ila iyo khusoosato wixii kale ee qalbiga ku soo dacayay bana shaydaan baa jira oo kugu soo diray aqso la dagaalanka wayna isku xirayso waa qasab inaad khusoosayso waxa aad إلا أنه فيه قلب يسو قد حقاره أو كنت جنسي واحد ورحم سنين برسوله صلى الله عليه وسلم مركز رده قال لنا عذوه قال صلاة ضادي فوقه الشغل صلاة ضاديك وقمنا خطوه إلهي وجماله وقمنا قاله ويروي الليبان سفادي الله ويقول لذين هو أقوى كوى الليباني هم يقول عن اللغوة باطلك معرضونا كفي جيد تاني وحكا صعوه إلهي سبحانه وتعالى أكثر عن بفركها قدتها يبقى باطلها شيل كلي دي الدروب دي حتى وش عن فائدة الحين هاي كجس زنب على سفنه وتعال هدون كانوا خو ترمعيه آخره خو ترمعيه ماي وعنه عاصب وهذا اللي هي بتسعلي هاي وين رضنايين اسكت في جسنته ساعات صفات كذا كذا وجمعين غضته ولا هنا كويه يفهم بيها وعيني لقوه وح بازكهم وترى اما حرامتها اما حرام بعد ديري شنو قال لك وحقوق اليمين اصامننا فائركمن فيمحل دورك في جهتان وصفا بالله واول الذين صفوا في حاله اللي بان هم يوجو لزكات الذكر فاعرون ثنين اقوي الذكر بثنين ساس مستيتو بري وحكى لو فسروا صح يدان واول الذين هم يوجو لزكات وحين نف نفه وحا الظهيره صح يدان الايمنين و لين على نصفنا ديت فيه ودمير كم واحد صفدي أفراد واللي دين يوم يجون بيوم لفرج انفرج وضحات وصفدي أفراد إلى يخش رجاتك لبانة ينزل عنها ااا هنا إليه وأقول فرج وضحاء إلى حرم طوال رمضان إلا على الزواج مويا فرج كفر هم كم الإيلا something seems if them. But what does it care about if you? properties andiles, they call them These things are racism andata with other people who even Kristin ka colors themselves are not What are they looking for? Once you go to the force and tell them They will not look for a lot of it But فإنه بيه هو اللبضاني وهو أنت دون تابعيه غير ملومين هو اللغولدك أعلمه غير كبير كدباين مهي اللغولدك أعلمه فمن خطيب عليه ابتقى طلبة وراء ذلك لبالا وحاناين لبالا وحي كبيره فهو رأيك كواسهم هو العدول وقوة عيد بلاي طلبين وعنده إن فهو حطوه تعباني هايه وكاس ودينك بطييره وسنجعانتس كيكينا كلماني كيكي كي وانا او من ارسل من اليه العرب بوحي قالوا من التراثه ما دعوه والصوم الى رسول النبي الشرقيه وكان ضمان يا وين بده سميت ذات تنتو ودفع بقى كن خريص دفين صار رسولك لكن لابد وخوانين ان وذي ان نقده فجي وينك قثاو تمام رديوالي التقاه هديه وراء ذلك لوضع جلاسوا لابد وخوانين رديشادي وفرجك كان يراعي قوة وقوة نود إلى يتلاوة عليه لا يقود عليهم فك أنا كمن ما ذي اللي بناه والذين هواصف لي الشنط والذين هقوة والذين همؤمنين طاعهم يجوز لأمانات أمانات ذي وعهد بالله الصالح خرعون إلى ريح وقوة مرتي وحلو آمنه حذر له آمنه ضد له آمنه إلىه وحكوا ما هو إلهي أمانة من يتيه من أدم كبير ويضورين باري الظهان حلقه هو أمانة ويبين على الفاتنين دائما عشل هديه لقوة أمانة هدي السر لقوة أمانة همال هديه لقوة أمانة إلهي أمانة هو مثل الظهانة وكوة أمانة هو أمانة أبي إلهي لنكمل حيث يوهي أهد بلا برعون بلن قوضي إلعا لينبه لي سبحانه وتعالى أما أنا ذهو الله خيانه بلن قوضي إليه وعلمات كمناقض نمط رغص الله إليه وعلامات كإيمان كوي أما أنا ذهو ذهيه بلن قوضي إشتاعون إلعا وتعالى صفدي لحلو يطيب والذين كو ويهم من هم يجو على ثلاغاك سلاة ولا يحاقضهم لحي يكب اللغة قالت لا الذين هون في السلاة هذا واحد كوخن ثمن دون طائل واحد عنده كدم بيجي والمره هذا دين ولا ينعش غير هذا واحد ليجي ثلثنا والكوخن ما تصي هو انت علاجه واللي دينا كيوهم بيجون على صلاوات صلاة هذا يحاكذون إداريو وأقول صلاة في وقت إداري أن مرت غوارس كوه لا إداري مرت غوارس وقت أنا وقت عزروته جلية إذا مكث كشيء أنا دلالي استوت أو حالد صرف بعينه وقال ا filters وقال اركان الapp اركان ال في month وقال اجلبت ال e because وقال صننت اË ما اصért الأ 게ath فهم علم ya dakhalayaan gaalada guriyoodi wariba waxay dakhalayaan alladina ku yirixta dakhaliin alfumduusa janada la doho hum iyo waxaa janada dakhaya gaaladuna ku warayaan gaal ka ilaahay janada guriyo uga dhasha muumin ka sanaddu loo gasho guriyo gaalada ay dakhalayaa wariba janada tan ugu sii aan ku yeelayo firdawsada مرحص الرسول كوره وهي فائنة أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار عشر البخاري الرسول سنة سنة سنة الرسول وفوقها عصر رحمان بي صلى الله عليه وسلم وحاكش يبقى وكسر عصر الله وعلى جناتها نغصر اوصد وحاوية تنغفض البدن اوصد وصر الضاد مقشرة واحد وغصر اغفع عنه متى جنات الجنوينك اغفع عن الجنوينك ويبينه اي كرا يمتكبوا عليه الذين يكتبتهم فيها خارجون ويبقوا يا ريان هيا ولا خلقنا والله خلقنا قال قد خلقنا اوان او الري الانسانه انسانكا من صرارة من جل الصوص الثاني لصو خاليسني من دين ضابا حجه ضواب دي با مراحل سو مراحين سو مرته و ميره مريو من صصاي من حوانن مصنوع سبحانه إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ضواب راسك ثاني سيجيني صلاه هذا واحد حق اللي سواها سرتوا العجين عن الشعر باظ سرتوا عن الشعر عن العجين عجين كيفك تني كسو هذه marka doobo balana soo dhidhiyo laga soo sifeeyo iyo yana ka dooda laga tanyaa aadam waxa qab wallahi qaxragnaa insaana insaan kuwanaa laga oo laga soo siiray inteen dadada xaqqa sidaa jallnaa wuxii kare on isagahay inaga karno dan dadka markaa markii aadan dadada laga abuulay oo wariiba ay ذلك هي الاجابه القاليه عربه سومر مد مد يا مد عد يا مد غودل يا مد اره يا مركز بيادين كان سان نوين يرسل صللا ثم جعلناه هو كلاه كفر عند فما جعلناه إنسان كوي وهو قيل نقطه ديه في قرار او مكان كسغن قرارك يا مكانك سو مكين ليلالي قرار ومل صدون رحمك هذا دوس صبنين دواج كداان لا اله و بي الى هو ترغل ملو كسغنان انبياء وارحمك هل كا markay islaam jiistay to waxa socotay oo bad dadanayaan ay wax mel sugan way qarrar max keen oo wariba lagu ilaali lagu sugan samma xaqna waan abuuray al muttaqah dibe diimiga ah ay وان baan ka dhignay dii fa xalqaana waan abuuray waan ka dhignay al alaqata shingitti muttaqan ajil ka laq لفن و أبونا فكسونا واجهويني العلام اللصي وحنكده بولي لحم كيرك اللصي وحنكده قلالا يا رب سبحانه وتعالى أبونا يبلك سهيب للدول صعر انت سنكك ومن ثم انشأناه وان أبونا هزانا خلقا اخر هو نفتي وان نفل انت مركي لقال يا نبكو مجر فيه ايوه رب سبحانه وتعالى نفتك وقفه فتبارك الله بحسن خالة ام وقلو سبحانه فتبارك الله إلهي الاباركبض إلهي الاسفينبض قال ليه أحسن الخالقين فهو عبوريه وحسوركيه وونات فناهو لذلك إلهي قدره وحسوركيه لكن أخد سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين إلهي قلت بها إنه وشيك يقول إلهي ساسد حايدين ها كفرين ساسد حايدين إياه سايدين إذا كان لديه ضدك خلال له مالك له انتهانه وكاسه مقع له وحيسته وليه. إنا ذنبنا الطقمان أو حاربنا الطقمان وحش إلى إلى سبحانه وتعالى مرك إلهي السعيد كلام فسوس عاجودي جعل الله رب سورة سبحانه فسوس ترى ليش ما ثم خلقنا وين يالي النطفة إلى مركر واسمه جعله أبهه وآذنه وخلقه ورقمه اللي قريب ثم خلقنا وجعلنا نطفة في قرار مكين من ثم جعلناه الموت طبقا تنفيذ قرار الملك او قرار مير مكين متين لا إليه. ثم خلان الموت طبعا اور او كدغمه على قفص فخالنا على قفص متقتا اجر او هل مركب الجين كروريلي اي رغس و عليكم فخالنا الموقف ايدان سو انت له رودي بالفضل يسيس سويا فكذول الامم التي وحضر صار وله هويه الرحمن رب الكون كما شاءناه وان اوري خلقا اخر اور كلو وان ففوقه سبحانه الله ثم إنك مني. بعد ذلك أنت على نارها يا مرحش صوم مرتين كد بالله ما ينصون والدماغ ماخذ نارها صوم مرتين. أو أتلا علاش أنت صوم لقول نوره سك بنا. وإذا كف ذي مشى صوم رث مسبيلا يسترع. صروح مجرا غير يضم الميت كذولا النور إلا علاك صوم رث مشى كايدك كسب بحيم وعيلك وإلا يضصم فضيل آم فضائله. وتمسبيلا سوى مسكين على وكاوو الى هذه او ما قاد وياساس النقطه هو كان انت ترى ليك حاجه لو دمباينا سمينا كنذاغار ان ميد النقطه ثم انكم لين في يوم القيامه تباتون ما كن ميد نغتان قيامه ولا قد وان ابوه. فوقكم دشن سبع طرايق فدوتم ترى دوي كلا كسريت وما كنا من عن الخلق المخلوق حق إلا إذا مخلو والب كل نار يك ان نارا يمشي سنا كل بنيل هم كل عينهم كل بيزنا قاس عناهم كل زقنا وأنزلنا واحد إلا من وشة جمتوين عون إنت عندنا جميتني وأنزلنا وأنسول بجنة مناسنا ماي حق السمارة. ما أنبيان سود بقدر ما كسود الجن هذا لا نحب الله دولا على الرقم لا هذا لا يلا لا وحمة سرنا وقطر إلى السماء وانت على وقتل جايبون كانوا وحترم أو حكسر صاعرة ضاق حضنا إلى يوم الساعة ينقبلين وقت دو فان بعد على وقت هذا الرافض تراب الطو وحول بوخاري المقال يميل يفارق وباربيني يبتكي وباربيني يجري ودميني يه وخاردي يرجعين يوم عبادنا ملاك جايب داري بوخ فبصفنا وتعالى ده وقول تلاقيين مركوء قام وين ما بدن الرافض النصاب نغلو هذا نما نغلو بينا وحلاكرين وأنزل من السماء ما أنبى قدرين قدر من كسود الجن والربعي به وان أسكن النه وان alka hadda مركي الله qodo biyahan dakhra لو tageeyay xageeykii la qoway sawax biy kale ma jiran oo dulkas leh subhana wa taala marna ku fogaaye marna dhawey neen biy ku jeen maro kuwa sawada ba maray togaanayaan oo dul de ilahay u tabacay ku fogaadaan masraxa ay ku jirtay mar waa dhow iyo qawaas malba markii insha allah loo على ذهب الهيان لطن بيه بيه ورنكت بيه ورنكت بيه اللواء فأقول لكم بيه كيان بيه اللواء هذا وحاجر قدول حاجر قدول حاج عوالا رنكتو يبريم سحر يليع عمرك بيه مجرق فاليقل ده ايه دكا ايه عوالا رنكتو يمر براكتو يهي رفصة ويسموهين دول على ذهب الهيان بيه بيه نلطق نوه اور دو كانتا فوسن لگيير کي لو عاي جي کس لقد لغو دورا يا گان کستا لكن سمان نغير فانشانا وان, لكن لأجيب وإن ابو لكم لاجيكم ان كنتم به به جنات منق ابو الرقصدن بره ومن خير وعانم وجنا وون نحبلون وي لولا سوتاد اد القران کو بني والله هو فخير باد سبرت ادويهك <كبركات> تبارك الله الخير ابو رسولكم وممكن كشبه لي وميلس اي قايده بلديي ولو نولان كلام وريه عدد حتى انتكر انه تي تو كن يدي بيها دسر صدق بلندن عايشه ما نحكي عن جند البدريه يلا من بين ما هذه مناني يجوا قالوا واحد انتكر له اليقان حين كل شيء ورا لكم وحبيبي فيها جناتك اضحوا فواكه فاكهة كثيرة تربض هو بيدي واوين لكن تن وحي يربع تصبح باري وبيو إلي صدري لكم حاليا فيها جناتك اضحوا بارها فواكه فواكه تربض ومقرار تربض كثيرة ومنها جناتك حقول تأكلونكم تام وعليسوهلا وحام دارا إذن كفص ربع العنطان وشجالة من قصرين فانشان اديكو وشجرة وشجره ما قوسول ربي تخرج كصوبخلو من طول الطينا ودلك كانه اسا او دخو مورتاه تور الطينا تور دوحال ذهابه فريمادو بدلني مورتا جيده خا انا دعهان جبل بالنا لكن دم جيده بغض او دلك تبان باه راه دها اي تو ماشي كره دوي او جيده حي ساي و زيتين جيده راه خاصه ابكم بحلاوي وشجره طمامن قصاره تخرج تخرجت قطحه من طور سيناء بورت البركه تنبط وتصبر تجيد داسي بدون الشرير وصدق ايدان للاكينه تصنع يد جيدا يرى ويرجو ايدان جهده هذا ااا ايدان كلا بسطه وحبدن بالجبد داسي كتبنا طب جاع لا جوه طور فبلد وي ثاني جيدا يفيد الكتاب qorian ka dambay marka ku badan ma xiyaar ku badan wayn ishaad sariibeed faa'ida ahli al-karbada ayay leen way ilaahka subhana wa ta'ala sharaane barakaatan wa hadda yeele kan suqaar ka soo baxay ilaa 100 boqol ka badan ciyaal روح كلاط قدر صتو دوحة وين لكم وحذلين بقلي فلان عام فورها فلان عين كأي منو تريه لا عبرة فورها وحاق قصة عن عام وحرادا جيل يعري يلا أنا عام وحلي ذا نعم بظن بظن ولا كريم بقديش هيلين وين لكم في عام نعم ورينا الحذو حذلين لا عبرة نصتقي ونخور النا في بطنه وعراشة كجرم أنا مادة geela iyadoo diyaariga laga maaro calo sheen waxa weey dhonaya ilaa aanu qadegan sabab ay wax ka dhaleeyay xana ween daam yar laga heeran kaliga baro taa aan laga raqan sawirku wani waro walaabina nina qadaha waxa sawir hilib kuleeya laga yareeyo kuleeya tan ee waxa aad mid magaalad ka soo geyay aanay yiri ta iyo inta soo taa ila bay si uu wax ka waxa bar ka badan ku duun sabab marku joogay toban dalay intaas ku wana barakeys aad barsoolku dadka ugu bolay aryeesh wa jannat w barakeysay guriga dad aad markeeyga ma aray wax ka baabiyan neesh yariga la qoray la yash markoo wiilay aybu la yaay aybu midti wax dhalay toban balaayay ayiga u dhaw hada lurkana ay joogan inta badan hal buu dhalay ariga intaasoon baalaga qalaan انتا صاحب أي غناد دلا ما قشه وخدلو ما سنيه وحاسد مسكنه وكاوي كتلو كن او يران بضان اي والله يا لوه واحد بركه يسوي لا وصبن ولا فجاما ناسه كثيره ودت ومنها ان امح حاجات كنونا من طعوم كل مشى على قلنا قانه الا ده حنته الله رسول صلى الله عليه وسلم وادوب لحن لحمها الداء وصمها الدواء من رسوله عناه يصبح جذوه الدواء لكن هيدو كذوه عرور معنى اول فى عن صدح الوضى جيلة اول فى عن هيدو تيس وعليها وعال فى وعليها ايه ان عمد دشان فى وليبا جيلة القرى يالله صم ريناه ورسوله فى لو حديد كاسي مولوه غالى سيسى كوه ليه نين ديب يقول الله لا تخلق لهذا لا يقول إن الله يكفر لا يحرطون إنما صلقت للحرق إن برطي الله يكفر وحكي لك لا يأبو يقول عليها ذو وكيف وعليها يو. على الفيتي وعطم الله الله يتقع ذاو ذكرتاً يذي السبيل الدوني. وأرسلنا ولقد ارسلنا نوحا والله قد ارسلنا وانتم كنتم نوحا الى قومه وانتهى فقالوا قوم اعبدوا الله الهيا اعبدوا الله الهيا اعوذ الهي ما لكم من اله غيره اله يا اناه فلاتتقون ميا يا كعبت عبد اله الله وما الى يعودوا سوينا على الكبرت من الدنيا الاخره فقال ما احد وحي لا ما هذا بشر ويبين هذا مثل القبلين كان لمي حاجه بنياده نيب يريدون دونيان ان يتفضل عليكم اا ان كيف كسرسيو. ولو شاء الله لاهت دوير لا نزل ملائكه ملائكه شنو انه كانوا مسوتل ما سنعنا وغاليا وري وا تو شعب كيده ساكو ملائله ولا تعاش ما سننا ماينا المقل بهذا حل قرو كان شيخ رسول بني يا بنانا بني ادم لا تودرو يا باينه ها هو هذا القوي ورج وتا ما هي راضات قولي سير كلوا عقلك حرضاي أو قدري والسماعات كفوا ينصول إن هو ما هو مع إلا ينزل الموج ب وفقاً كننت وعليه وعليه وقبل فتربس السوق ودمانه يا بيه فتربس بيه السوق حتى حين انتو هنا قد دمانه مدة أسبوع مرة وسقد دمانه قالوا شيء نقوله إنه صدق صدق ياو أنصرني جيه هنا كذبوني بيني تيجي بيني صابت إلى وين بيني لا سيدي مركبة منها كونتن سنو او كونتن سنو كونتن ديو ايو دواتي نركز سيدي جيدين نركز اليه بي على وحي فوحينا ووحيوني اليه انو حجيسي انا سنعي تلك الدوني السامي بيها عيونينا العلمتان الاماركو الاماركو الاماركو ووحينا اماركو قوة الاماركو قبرا انو ساييل ساييل كما ساميركو الوصاف بانكو الله عيوني فإذا جاء مركو يمالكو امرنا هراج مركوين امر كناك امر بيحنوه دائر لايجاك امد وصاره تنور قطع الكالده وبيه وكسو برقاله فهينا ونسو امرأيوه دولك او دانو بالغو فصل دولك مركي مالو بيكسو بحان كسو فخدهان اما تنور عانو ليه قانيبون اي بيكسو بحان فصله بجلي كيهاتو عني دحوية من كل مخلوق قصده زوجين لابك جلي اتنين غالباء جوجين السامتين كتنين اللواح، متكسرة وترماد، واحد يجري ميت دتيقيو ميت, ميت لهم، حتى حيوان كقويير يعني، إلا دمك وبابايا إلا دمك ترمانه ولا هم، ديوننا نتددك على المية ولا قاضي، أما مخلوقه ولا حتى وراءه، واحد كاستون نفليها، رأوا كجريء بكر يوم صلا، واهلك خير كاعنا الجيل. إلا من توقع عليه القول هي هذاك هو امره قال هو له هلاك يا مويه ويلك يا ونتي لمن قرب موين علي سبق عليه ور امره القول هذا لك اوه وين هلاك ومن غيرك اكمل ولا تقاطعني هيلاهم في الذين ظلموا قوة غالده هيغلها انه مقربون ويلك يا سوي دواك ان صبرت رجولين الى يدعو من بناهن ورجع الوكري فروح عنها يجرعنا بأنه يويدين بحضر الهيالكت هايبين فإذا استويت ما تكتبت قائل كاعة أنت عاديك أيوان معك دادك فرجرة محلوق القلاصة على الفنك الدنيا ما تكتبت لما يسترنتان والدشرة القرطان فقل وحاته الحمد لله إلهي بام هذي الذي قال لي نجانا نجسع بالبادئ من الطوام البالي من فلد جرعك إلهي مجسع من حده لأنه بالبادئ يجن وقلوا هذا يا رب خبير ينزلني إدّد منزل مكان مباركاً قل وخير بلد وأنت كوه كوه خير وانت خير المنزلين كل إدّد يك وخير بل الله تعالى ومل بركة يس إن في ذلك وحاق الدعاء وما هالله راجي يو كل سبب باليو والنبي الله ينعي أنت الرعايا الرعايات وعطفه على ما إليه لوجرته لوجر إليه إنت روح الرواية سب بال ك كل بين يسب له اراما داسا قصوا وين كنا لمفترق وين كنا وحان وحاننا لو كننا كو امتحان سلسله مالو صدر امتحان درتيو الى البنات تاع الكوميديا وا لا الامتحان اسلام كي دايس الامتحان دي لا كلام وحنا ثم هنشانة. ثم هنشانة. نور يقوم كتي مكهراك ذلك لودر يمكهراك زمن قرن آخرين وحنا ابو ري قرن امم اخرين كريم فارسنا هو انت في شيء دحوله وقوان دمبين ابو ري الرسول ومنو ياكم وقال الرسول كازي كوي ان الله اله عبود ما لكم من يدي غير افراط الطقوم وقال المرا ولد ذلك ذلك كوركاي جير يغاي عايم وكذلك أطلع الرسل عليه الصلاة في سيدارة أو الصبيان والمركب مسلم مكوى رجسني يا راعي خصل مركسي وحر عيدتك عن مركاهين هوانكي عروتي مال قبانكي ملحني ويدديك كبقى ولا يشي وكذلك ما أطلع الرسول عليه الصلاة والسلام عيدك عزيز شقي لان قال لكن الكتاب كتابه أبو صديقنا الرسول قال عن رؤيس مانا رنبو وشاك لأنه لا تقلق بالنبو انتو كهر إليه نتعقل بالنبو هاي يعطوه بانيه شاك بانيه وابنتي ده وليه حاجة بانا كفره ايه ويهرتها كاستاقل سينا ايضا نباحي الشوان وقاليه جينيه وقال, جيني. وقال المرؤو حيدان من قومين قومت سيا ومد كدن بيسألو الله الرجبة وكفره قال لي ذينا كواسا وكفروا وكدبوا بلقاء الى آخرات كدينيه في الحياة دي يا نارش قدوم كان عربي راحينه وراحينه هذا كنما إلا البشر المويين وامتلكو مين كاكله ياكلوا هنا لما تأكلوا من واحد حقي سبنتا في عيني قدمو يرفضونه فصاروا كاستوى حلو دوا يمحو وابشر يرفضونه ويشتوى على الناتشر وح على التنب وعند في عيني قدمو ولاينا ضاعت مضغة ليش تأكل شعر كيف مري هذا اعتران باشارن اوميت وكميرين كوركرا انكميرين كيران وقت يالله خال شنو وقت خسارتو انكم كرا براد رخدان دوقمهج وادلو ليه وقت خسارت اي يعدكم موعدي يا بو هيا انكميرين اذا منتوا مرك دوتان او على هتان و ايدامنا يالله فو انكميرين مخرجنا لي بعد وي على لديه هو ما هو ما بيدنا الى جيرن مويه افترا على لا كريم الى ام بنك ابو تلب الى يقولنا وصلنا الى وما نحن منه الاو استعبد مؤمن شعبك ايشاد كل مر مروا بيننا ان كنا بدا ان نجدنا رقصتينه اعتين شعب كنغي ما راع انغ اسغا راين قالوا توي لا بيلاي هو طلب ربي انصرني لدا كدمو خصوصا وايسكو هذا الوي بيلاي ان انصرني لدا انصرني لدا اجل عريهو marke suug iyo wax kale oo caraanayo ilaahay buu u carraa ramoon hadeen soo leekadeen waxaana wuxuu yii wa u jaway markeebo amma qareen da'da qareen muday kedday way sidna waxa ahaan doona na jine faqqaal maaso in yakati faqqaal haqa wasay asriha bil وحد ذاتك راؤو كل بياد اسودون قش غوادر معلمين وعدا وحده انت دفعت الجمهور سنكر وحان فقران كدغنا وان باردين فبعدا في جنب اسب نافي الى اي كفوا غادين للقوم الظالمين هذا الى اي قاسيوا الظالمين ثم انشانا وان ابو ري ان بعدهم كوان هاي لكد قرونا اخرين امه كذلك ما تسدقوا كما والله من امه الامار اجلها مده دين ومضى البرمده الى رهين وما يساقون التميد ابدعا ثم اطللنا وان ذا رسولنا تطران حالين وكله دمبهو مركو مي تگاه من بايمان با ارسلنا رسولنا با با كل ما در تطران حالين كو كله من مركو تگاه لدويماناي مر مكو دنتو من بايمان كلما جاء مركو يما د امه امه تصوروها كدغو وي بيرو جوشي كل وداصي ومد لوص دري ولا مرعو فأتبعنا وان راعي، وامضى رسولك بين سيد بعضهم بعضاً من راعي نوين هلاجني، سان كوار راعي نوين هلاج، ثالثاً سد بالجيم، وجعلناه ونحنا كذقن ولا ولا قوم رضوا لكوا ولا, ولا واحد فرعان، شاكان كذقن وعليه وحده شاب، فبعداً للقوم للقوم الليوم، رسولك فما ثم أرسلنا موسى وآخه وللت هارون لعياتنا قاعدنا هنالكي بان الله الدرغي وسلطان الدريل بان مبين الحد إلى فرعون بان الله الدرغي ومرأيه يمنعي ستقفين فاستكبر هو إس كبريان وكان هو حي أحايا وسرعون يددكي فيه قوما القراء وآلينا دادك إس كسر يسير دادك قونا أدومي واركيين يوحييها الله أبو وإس كبريان جلل فقال هو حيث لها وسرعون يطومكي فيه, يطوم فيه أنه للبشر ان بشر ميعن رب ميعن انا وخه شيغاناي او ميدنا انا وكلا وقومهم والحال قومهم قرو ابن سهيل هان لا موسى يهارون لبشريد فقال واحد انو من لبشرين لا بشر ميعن ورتو له دومين او ميدنا انا وكلا وقومهم لنا اننا حاجدنا ابدوم نو هين قرو وين فكانوا حين نقلوا فرعون قوم كثيما يعلمون لكنه كلها له لا جد كمن نقل ولا قرأت موسى الكتاب لعلم يهتدون ولا قرأت والله أعطينا ونصيما موسى الكتاب ونصيما لعلم يهتدون لكي يدرسوا وهمونا وربنا سعى لمكحول له لا كتاب يجل نسبي وجعلنا ونحن كذلك ابن مريم مريم هنا كذي يومه يدي مريم حياة ممكاني على مذوين ويرحل هو كثر و اوينو يا جودن يا خير جدي الى الذي يوكل اليه الى عرش يوغل يدو حراما صوين حلالا صوين من لبو و لبا عين و اوينهما ونض الى رب و تنال ترى حجه ماشي على رب ولا دا قرارين وصاحيب الدكن مال صدر الدكن دول كتو انت بيي ما دا بيو وقال توصلت الريحه الداقه كبها وكفي عينيه عيدود لا ذلكه وكبها امره بي يقرمنا وما عين إلينا ومال سر ربنا بي اجرى بديه لاين بمن نوران كه مشى مسى الى اي سبحانك جل قد كلامك هو هو لكن الى يصاوا شيء وشم مسي مريم هي ويلكه جوين ذات قرار وحق الصحيحه العقوبة والضر السري ذات قرار او صاحبها صغنان هو معين البلاد دي يا ايها الرسل الرسل السري كلوا الحرة من الطيبات حراشة واعملوا صالحا عمل كهوراجي وصالح عمل صالح الصدي اني انغو بما تعملونه وحا سمهسان حي من رغبهي وان هذه ثاني كما علينا هذه امهتكم دينتي وهي امه دين حراي واحده من كلها وانا لم اتفقون فما يعلمون اللي يوصلون إلينا هذا ما يوصل للعيب. لا بل إن الله هل هو دين تني ولا دين تين؟ كتاب تني ولا كتاب تين؟ وهل كتاب كريه دينته وهل كريه؟ تصورك وهل ككريه؟ صبر وهل كريه؟ ماله الله كريه. ماركة ثابت لا يدخل عليهم كريه. وين هلا النور إلهي الأول إله حرموه ورسوله خلاه الله عليه سماه لكن لم يير يود. وين يبغى النار هذه أمم تكون دين تيني وامم أخرى تدين وأنا ربكم فتحون. فاتقذب امرهم في الميه هنا ولا كرهوا ارين طول ويكل غوستان قلبا ميل باي وخلا ادق قلوبهم هي انغا سخر او سبداتن يا صدع كلهم فينا الا واحد هل مويد سبداتن يا لبو يا نار غلي فتقذبوا ويكل تودي بينهم بحذر قيل اي قلوه الحكرة وضعنا نصحه واحد انه ويصنع صح كل فزن حيش دي قلع الكوى بمال الدين واحد يرعدت وما يفريحون الكفر حسين يوم بعض الان سيكفر حسين حق لان هيصنع قلوه البندقة حق هيصنع لكن حق هو أهل حق wallaqoya lawa wax ila hqo hal kelawo kitabta al kelawo wadada ila loo mare janada lugala ما kelawo kul hilm ma ladeen farq sadarhum qat dadkan noo caasa fi gambatihin baad baad baayot heeda xaqi xini inti waxti leey gaarayo adoonkan ma joobayo hadiyaat ah madanalla ila روح حتى سحط كل قول وكل طول مركب بعيدة كلا بفضل إيه موركا كارت تكلحي اللي حطع حين تجواش ترجعين أيح صوون بوح الأمرين يانجارد أنما نمددهم به ونحن نرجعين ومن مالن قارة وبنينا عقورة نصارين ينودد الدين الله يرعك الخيرات الخير عيلة يه هي هنا يرفعون سنت عن سنه يعرفون عن بل خيرته من بالخير منها الله يشكرون الموج مدرن سنه إن الذين قوي هم يجو من خشية ربهم خرب عبد سيس مشفقون كعب سنين رسل إله عبد سيسهم وقلب إيمانه جند إله كمان عبد كوا إله إيمان كقلب عوجي إيمان كدكت عيلين إله كق عبد سنين يولدنا قويهم يجو بآيات ربهم رب بالآيات يس يؤمن الرؤيا يولدنا قويهم يجو بربهم لا يشركون عنوش رجال يولدنا قوي ثونا دحيل ما التو وحيد حين وقلوبهم وجلة إياه وقلبه أنهم إياه إلى رديه والذين كوي يوتونا لقي مني مرك إلي عطاء يان وخيرات لقي من يان وحصرا قيسنا يان صلاة تكاني خيرك من الماء التو وحيل لي مادن وخير قطع عله والحال بيكلاي كعف صرعيان وخيرك قلوبهم من وجلة إلى عصفني إياه وصلاة تكاني أمنك أو منافله روا روا قيام بني و محي لعب صنيا و قلب رضو لعب صنيا و خير كسبانيان و أنهم إلى ربي يرد رب و يحكي سخرج جعونا عب عبسلا عب لمن عب طونا قافية كعب صنيا قيام لك كعب صنيا حساب كعب صنيا جانم كعب صنيا و عقاري كعب صنيا أنت عطقي يتحدى لي أولئك يكوا صفات كارم إن الله دائما كشف رب مشفق ول الذين بايات ربهم يوبل ول الذين درب لا يشكون ول الذين يوتول هو الله امن يا ما اجد وقلوب وجلد حي لا امنيان خير لا امنيان او صدقون سنو طاعون اي ويله الفريع وجلد حديث يوم كلمه سننت ذكرى عائشه عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم او حي كلمه روحا جنى سنيه يا خمر العبيه اي ايها حدانا عبصانا ايها وحنا عبصانا يسامي ليكوه لا ايها بنت صدق حسول صلى الله عليه وسلم ما قوات صدق قد يسيه وكان صلاة التكني وصومي وحجي وخايخ الله ملاي واعي سوى الله ينبع عبصاني كاوهيو يحسول الله عليه وسلم يا كاما وراعيك فوان انت سميو يصاريحون الخيرات خيرات كمدك دقي خير كمدك دقي وهم يولا خيرات سابقهن ادك او غو هريا دك سيفات كان لي وي فخاي كوددعو هو ان خيركا وافجناي واكون كوي لا انتس رحويا لو واكون كوي ورمه ورايك في الخيرات كان كو كان وهم خيرات ولا مخلص. ما كاليفن. نفس و هو صديق سبحانه وتعالى في القفرين اقول اكلم و لدينا اكتناد وحاها كتابا كتاب, كتاب ينتب وحضلي بالحق وقت كتابك لين يضل اعماشه و هم اياك اللي يظلمون الله ظل روحي ويسي بيه اللي الكتاب كاي وحضلي لقد قول اعماشه وفقه أكتر رواحة كتاب ينتقض بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة وآخذ سبحانه وتعالى عاشم ربك ورائيهم وهم لا ينوي حال السوء عهور يخالط إياه إن إلّا ينسون جعل السوء بل سئ ملاياً ما أو حال السوء خير إن إلّا ينسون قلوبهم قلب قلوب صار في غمرة وحيكا رأس غنتها من هذا كتاب نو الهوسين كتاب قوي كثير جيده هل مان الterraform او لم خورت سو بينه داتا رمضان قمال الروح ال خير وحان علم جيدنه اي ما ما سن سيمريانه هو قلوبهم يا قمرتين من هذا كتاب حق يسه ولا محيلي ومن دون ذلك الشرك غناين إن كان عملا شر كان بس سليم وأنا شفانا وتعال هم يا ولها أعمالا عملونا ويسمين تفسر الصحيح على اللوبرني النعباسكم غير كاوي فكر الله في سليم وراءهم حيلين أعمالهم أعماله من دون ذلك أعمالا مميزات عناين وقطع ويس قص قيس هذا مميز الأعمال إلى يكون مشجعين أعمالا تاعنا تاع لكن تفسر كلام بنو هم يو الله عاملون اعمالي صنعيان بيلي وشركي انا هين يوه مش انا دان اعمال كلاهو شر وبلانسة هين حتى اذا اخذنا مركن قوانو مترسين دل كو دلول رايي بالعلاب على مركن كو قوانو اذا هم او ايو يجرون الطائرنين ها طائرنين قلنا و هنكون لا تجروا هالطائرنين ها minna haga nag laftoon saloon la idan ka heeri muhay gargaar xagaga keeli maysane haqa ila ooyir sabr ma wax sabrina waskuma qad kaanat bo alday waxay ahayd ayati تطلع tootalamid la akhriyay xalay qof sheena fa kunto mushalaida ala aqab kun eribti inyoor galnimadaay tanki solo ku ididdu go noqdo ku soo mar ruuxo ididdu noqowey galgalaba soo eribti inyoor ya galmo badiddu ku sido noqonay في جالوس بيبصي سبع تناهري يمشي ربعين على رصاصة مستقبلين حالات كون كبرين أي به حرم سك كبرين أي سامين أو هاي الساعات يمكن حق ولا دين وذاك يقول دين كامل الحالات كوا أو عويني تاجلون أو هذا الحق قاضي هجري أو حال هذا الحقون حن يسلم كأنه دفتران يا رسولك كأنه وأحكيش بس حرمك إليه ونولك ووفد الإلهي سمعين يس مستقبنا حالات كويس كبرينا يديه القرآن بيه الرسول بيه لكي حرمك إبرينا محصلين حرمك يدونك إليه بس كبريستان وذاكي ودي إبدا نولو رهي ستنادين كون حاقون يديهن ساعمل الحالاتين كواء عويني تهجرونا أوه هذا لكي نكون عضلي إلهي قاية رسولك كيسي كتاب كي وكى رسول دي ملكي كتاب قلقوها سيرانا تاجرون كتاب سيرانا تاجرون لكن تاجرون وحلو قلقوها مين وحلو تحرون أفا لم يتدبروا مين بوحهم وين كتب بوحهم ألقوا لقرآنك وقرآنك مين يتدبر الكسراني أم جاءهم موحاويوين ما لم يتدبرون من أعباهم أبريالكو وين لألو ولينا يخريوا رانكسوا مجلوحان ومعنيسوا وغفر سالسواء الله عجائب تيسا نعاين كيف موحاوي البالي ما لم يأتي أباهم الوصاص أبا يلقى الوحرونين باويين لأنه ولي بالرسول الله وصدين عرب قام لم يعرفون موحين القرنين واتاكم بالله وجاس جاس رسوله أنا مين القرنين الرسول قال يو يولو رسولك منكرون مين كسين وموحيين مرنا قال نور رعا نولي بالنعرب إن لو وقيا قاين واجع راين أساد الأمين باوي قاين من رسول كين قال النبي عليه الصلاه والسلام فام يقول له رسولكم كفر لي ان كسين ام يقولون محيريهم بي رسوله قبا جنته وكوي رسولكم قوم الناس حيدهن كوي كذبني رسوله وعليهم صوم قويدا الى يكبنوا ام يقولون بالحق واكثر من بدا نقولوا الحق حقي كارهون النعيون الحق لا يتبسل كلاه يستن شراه سبحانه وتعالى ورسولك هو كان ولو يتبع الحق الحق اضب رعيه كتاب كإلهي الدين تضيه ذاعيه اهوام يو سيجعلي حولوا لضب حقه رائع لها اللي فسدت السماوات ورانه ده عقلي كان طبعا كان وعقلي ما ده عقلي في رسولة واحد bi ilahi shariai sala gala baradun ka dowdiday oo qarinay balaayada banaaysa fowda balaayada qaska banaay dilka banaa daabana ya qah banaay wax walba oo duntaan toojis la galay kitab gelyayti laga soo yaad banaaysa inno islaam ma ka soo galay kitab wulul iyo walbahaniya mashakil iyo afsi iyo wakay dad la dilay iyo dad la بركتاس وياي نجوى وحون هذا يا هولد ضدك واحد جعلهن لا بره استوى إما كلام شيء لاب لا ده كان كان تجنبه ولا ويتبع حطو راعي لها ابو الله الحق حقه اهواه اللي فسدت في السماوات سواواك في شهاد الحي والارض دولكو في شهاد الحي والذين هي مخلوق الله ولا كلخرم الها ولا بابي الها ديل هي فدق هي اسبابي هي صنع هي كرب وحنض بلامله ذلك سوى لها حقشان كونكم من راعيها وراعينا فساده كدنبينك حتى حتى انت ووغاند سميطان نبان اي قال لما كان وقربنا من الوحي رفع شرائك. ولا بل عطيناهم وحقلنهم. بذكرهم هؤلاء الراعي مننا وعليه الحق من هؤلاء الراعي ما هي؟ بل عطيناهم. أنا بقول له على كذا راع كذا جلس. عطيناهم وحركناهم. بذكرهم شرفها. قفواهم يبغوا عند ذكر هذا قريش بتوصلها لكن شو هو البقاء إسلامه وخلافه كان خسران. وش كان شرفه ودينه شرفه طن. وعنده غطاء wa bar waqoosan oo ah nabadgelyo u taan oo marka Ilaahay kitaabkiisa subhanahu wa حتى shukriyihi loogu socon jiray في xayawaanku aroorada aan naqaanay iyo qidarta ay ariga wax ma yeelan jiray walaal aan dii waqti waqaa laga warbaxay oo ka warwaan dawacadii iyo ruwaagii iyo waxa uu ariga istaagay oo ku مركو وراء الكوال تلاش كمل فني، مركان زوجي أبيه قرر خلاص، نلاش لا يهرب صند مهديلا استخلاص، رودي جلاب الناس، رواه المسلم والإله سبحانه وتعالى يقينه هذا سلطة كريه، رواه الجنة كتيرين، الله كتاب خطيه لقرامر ورولة كتاب ده عيد ده كتاب كتاب كان تهنزنته إماه صحاوات يسير فيه وانه يقفه انتهون ورولة بحضور دولة عيده عنه كتاب صلا الله يقول حديث انك وصلت وقفصرك نصبتان صلى الله عليه وسلم كتاب كيس كده فانينه وصحاواتك سبحانه وتعالى قدر من اسواه وروا ترى هو نفس السماوات وردوهم فيه طلعتيناهم وحنوك أن بذكرهم بالله سبحانه وتعالى وحنوك أن الشرف توض دين كان هي كتاب كان هي حقه وشرفه الدنيا آخر الأمد والنفس خير نبى لو فهم يبغى عند ذكرهم شرف توض حقه يعرضونه كشجع دل هذا فهو كعال الحميات شربت هذي اوكا وعاد خير ابنيه اخرنا جنة كوكويلة الدونك ان الخير والبكويلة لدي واحكا صورة ربطوا واكا ومركا عربين يوروز خير الدنيا ونون يورو سبحانه وتعالى وسن حقا الجنون ووروز الهي وحواقا جين خيركا يوروز كموافقه الهي التوفيط توفظه من الله الهي حجي سيكتل ورسول كنا صلى الله عليه وسلم لده اجي علابة بيدي ماهو ورسولك صلى الله عليه وسلم إلهي انت أبري ما يلقى إيه المهيل او لا تستقف الرام انت استقف الرام صلح اينا مارك فلن يقترر محيي إلهي اللي مده مني وإلهي دوناء الدونك فهم سبحانه وتعالى الشرفة وذي حق هذا هو كتاب كائه بيكد يلسنة أو حد سألكم تذكر واحد دينك إصاق بحر ريان خرج من اجل السؤال الى هو الطبيعي ذلك بالعدم وكان صوتك كسر ا سرع قدمت يدين كين كيدا لديه ادو كان ا مش مخلوق بالالهه كيدا قفريث او غير إذا هو هسن اذا لم تمتم خشيه الانفاق وكان الانسان قفورا انسان وبخيل والسبحانه وتعالى هذا الهدى بدك واحد يستعلم إلهي قدرتي ذكرت كلا سيديها حتى يقول الله بحلم فروه البابل عد كالسكتها في القرامل هي درست وحصل لها فهذا هي يا فقيرة إلى الأركانون هي الروح قاجيسة والبركولي له هو هو مشاكل سوح السجبل ديني لما هذا السجبل يسوحول بقول ما ملاء آدمين ولكن هي ادهر فينا ادهر حتى ابي يلقى هويدي الى جاء أم دواني انت تسالوا مركه الله سبحانه وتعالى في من الاولى خرج الاجر في يابتي هديكره يمال فخراج ربك سبجاء اجرك ساء خير وخير خير بال وهو إله خير الرزق ما السؤال اله يريد يحرك إلا وج وج وجدة أكى سلقيها لو جناها يا خيره خير الرجقين وإنك عزيز ونقول إن حارب لا تبعون وحابون إلى سراد المستقيم وضل الصمت وضد الجناه يا ريس وإن الذين أقوالهم ينون عن السراد وضد حق إلى الجناه اللوجرا وإلى ما كيونا كئيشم دنع ودنع مرن ناكبوا وضد تصلح حقه وقال لهم مديكم البيض رنا كيون وضد ويكلح من الذين لا يؤمنون بالآيات عنصر هذا لا يكمل ولا